بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدلهم جنات. تجري تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم إن هذه الآية الكريمة هي الأساس الذي ينبغي لكل مسلم أن ينطلق منها لمعرفة الدعوة التي اصطلح بعض العلماء قديما وحديثا على تسميتها بالدعوة السلفية الدعوة السلفية قد يسميها بعضهم بدعوة أنصار السنة المحمدية وآخرون بدعوة أهل الحديث وكل أسماء تدل على معنى واحد هذا المعنى الواحد قال ما غفل عنه جماعات من المسلمين قديما وحديثا ولم ينتبهوا لها أو أنهم انتبهوا لها ولم يرعوها حق رعايتها الدعوة الثلاثية ولذلك فلا سبيل إلى أن يكون المسلم من الفرقة الناجية إلا بأن يتبع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح هذا الأمر الثالث يجب أن يكون ثابتا في أذهان المسلمين كلهم اذا كانوا صادقين في ان يكونوا من الناجين يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنوع الدعوة السلفية ولذلك عدم الرجوع الى ما كان عليه سلفنا الصالح من المفاهيم ومن الافكار والاراء هو السبب الاصيل الذي جعل المسلمين يتفرقون بلا مذاهب الشتى وطرائق قدد. الدعوة السلفية. فمن كان يريد حقا الرجوع الى الكتاب والسنة فيلزمه الرجوع الى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين وأتباعهم من بعده رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم السلفية سلسلة محاضرات قيمة ألقاها الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني أرحمه الله والآن مع الشريط الأول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 إنما هو قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فرضي الله عنهم ورضوا عنهم وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم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 قد يسميها بعضهم بدعوة أنصار السنة المحمدية وآخرون بدعوة أهل الحديث وكلها أسماء تدل على معنى واحد هذا المعنى الواحد قال غفل عنه جماعات من المسلمين قديما وحديثا ولم ينتبهوا لها أو أنهم انتبهوا لها ولم يرعوها حق رعايتها ذلك لأن الناس قد مضى عليهم قرون طويلة وقد ران على قلوبهم الجمود على التقليد المذهبي بين أهل السنة الذين ينتمون إلى أمهم من أهل السنة والجماعة ران على هؤلاء كلهم في القرون المتأخرة بعد القرون الثلاثة المشهود لها في الخيرية ران عليهم الجمود على التقليد والتدين بالتقليد فضلا عن غير ودائك الذين لا ينتمون إلى مذهب أهل السنة والجماعة من الفرق الأخرى التي يشملها قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المشهور تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على فنتين وسبين فرقة وستفترق أمتي على فلاف وسبين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال هي الجماعة وفي رواية مفسلة لرواية الأولى قال عليه الصلاة والسلام هي التي تكون على ما عليه وأصحابي فإذا هذا الحديث من الأحاديث الصريحة التي تدل دلالة واضحة على أن الفرقة الناجية من الفرق الثلاث وسبعين التي أخبر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أنها ستقع في هذه الأمة، وخبره عليه الصلاة والسلام صدق، لأنه كما قال تعالى في القرآن الكريم، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحش يوحى، فالفرق الناجية علامها ليست فقط. كما يدعي جماعات أخرى في هذا الزمان ومن قبل هذا الزمان هذه الفيقة ليست على متوى فقط أنها تنتمي إلى العمل بالكتاب والسنة فإن هذا الانتماء لا يستطيع أحد من المسلمين ولو كانوا من الفرق الخارجة عن الفرقة الناجية لا تستطيع أي فرقة من تلك الفرق قديما أو حديثا أن تتبرأ من الانتماء إلى الكتاب والسنة لأنها إن فعلت فقد رفعت علم الخروج عن الإسلام ولذلك فكل الجماعات الإسلامية وكل الفرق الإسلامية هذه الفرق التي ذكرها الرسول عليه السلام أو أشار إليها في الحديث السابق كلها تشترك على كلمة واحدة ألا وهي الانتماء إلى الكتاب والسنة أما الذين أشرنا إليهم في مطلع هذه الكلمة من السلفيين وغيرهم ممن ينحون منحاهم وقد يتسمون بغير هذا الاسم فهؤلاء يختلفون عن كل الطوائف الاسلامية الاخرى بانهم ينتمون الى شيء اخر هذا الشيء الاخر هو العصمة من الخروج عن الكتاب والسنة باسم التمسك والكتاب والسنة ألا وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم من أتباعهم وأتباعهم وأتباع ألا وهم القرون المشهود لهم بالخيرية في الحديث الصحيح بد الحديث المتواثر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وهو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فاتباع هؤلاء الجيل الأول، جيل الصحابة، الأنوار الأضهر، ثم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمام هؤلاء لا بد لكل من أراد أن يكون من الفرقة الناجية لا بد أن ينتمي. إلى العمل بما كان عليه هؤلاء الصحابة والتابعون وهم السلف الصالح الذي نحن نقتدي بهم وليس هذا الأمر من وجوب الاقتداء بهؤلاء السلف الصالح بالأمر المبتدع بل هو الأمر الواجب الذي جاءت الإشارة إليه بل التصريح به في مثل قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصده جهنم وساءت مصيره والله تبارك وتعالى قد ذكر في هذه الايه تحذيرا شديدا عن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاققته ثم عطف على ذلك فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين ولا شكا أن هذا المؤمنين الذين حذر الله تبارك وتعالى الناس من المسلمين أن يخالفوا سبيل المؤمنين لا شك أن هؤلاء إنما هم الذين ذكروا في الآية السابقة من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بأحسان فقد رضي الله عنهم ورضوا عن ربهم ذلك هو المعيار الذي يفرق بين المسلم الذي ينتمي بلسانه إلى الكتاب والسنة ثم قد يخالف الكتاب والسنة فيما لا يرجع. إلى العصمة من مخالفة الكتاب والسنة ألا وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنتم الآن أمام نص من الآية ومن الحديث الصحيح ذكرت الآية سبيل المؤمنين وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه كما ذكر سنة الخلفاء الراشدين في الحديث الآخر الصحيح الذي رواه جماعة من أصحاب السنة منهم أبو ذاود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم عن العرباض بن ساريا قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجدت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا أوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والضاع وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم مهدفات الأمور فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي الحديث الآخر وكل ضلالة في النار فتجدون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا عطف سنة الكلفاء الرشدين على سنته عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث يلتقي مع حديث الفلقة الناجية ويلتقي مع قوله تعالى في الآية الثانية ألا وهي قوله سبارك وتعالى ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين لول هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ولذلك فلا يجوز للمسلم باسم تباع الكتاب والسنة أن يتبع آراء أو أقوالا تخالف ما كان عليه سلفنا الصالح ذلك لأن ما كانوا عليه هو تبيال لكتاب والسنة وأنتم تعلمون جميعا أن السنة هي بنص القرآن الكريم تبيال للقرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى مخاطبا شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فكما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تولى بيان القرآن بسنته وسنته تنقسم إلى ثلاثة أخسام إلى قول وفعل وتقرير وهذه السنة ليس لنا طريق إلى الوصول إليها والتعرف عليها إلا من طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك فلا سبيل إلى أن يكون المسلم من الفرقة الناجية إلا بأن يتبع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح هذا الأمر الثالث يجب أن يكون ثابتا في أذهان المسلمين كلهم إذا كانوا صادقين في أن يكونوا من الناجين يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ونحن اليوم نعيش مع جماعات كلها تدعي أنها تنتمي إلى الإسلام وكلها تعتقد أن الإسلام هو القرآن والسنة ولكن الجماهير منهم لم يرفضوا الاعتماد على ما سبق بيانه من الأمر الثالث ألا وهو سبيل المؤمنين سبيل الصحابة المكرمين ومن تبعهم بإحسان من التابعين وأتباعهم كما ذكرنا آنفا في حديث خير الناس قرني إلى آخرين ولذلك فعدم الرجوع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من المفاهيم ومن الأفكار والآراء هو السبب الأصيل الذي جعل المسلمين يتفرقون إلى مذاهب شتى وطرائق قذد فمن كان يريد حقا الرجوع إلى الكتاب والسنة فيلزمه الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم من بعدهم وأنتم تسمعون في كثير من المناسبات أقوالا يتلفظ بها بعض من ينتمي إلى العلم ولكن ليس هذا هو العلم الذي طريقه ما ذكرته آنفا الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وإنما يعنون بالعلم ما يفهمونهم من الكتاب والسنة دون أن يرجعوا إلى العصمة التي تحفظهم من أن يكونوا من الفرق الضالة لذلك تجدون وتسمعون في بعض ما ينشر ويطبع في العصر الحاضر من رسائل أو من مقالات أن كثيرا من هؤلاء الذين يدعون العلم أو ينتمون إلى العلم أو يزعم الجماهير أنهم من أهل العلم تسمعون منهم من يقول مخالفا لكل هذه الأدلة التي ذكرناها آنفا يقول. مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم هذا إعلان صريح مفضوح بأن هذا القائل وأمثاله لن يرجع إلى ما ذكرنا آنفا من النصوص التي توجب عليهم أن يلتفت إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور فقول هؤلاء إن علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم معنى ذلك أنهم أعرضوا عن اتباع السلف الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم ولا إن أردتم بعض الأمثلة التي تبين لكم الفرق بين من يتخذ هذا المنهج السلفي منهجا لهم وبين أولئك الذين يعرضون عن هذا المنهج إلى اتباع الخلف بزعم أنهم أعلم وأحكم. نقول على سبيل المثال، تجدون هؤلاء الذين لا يلفتون إلى معرفة ما كان عليه كلا الصالح يأتون بأقوال وبأفكار وبمذاهب نقطع ببطلانها وبمخالفة هذا الكتاب والسنة. لأن على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم إحسان من أوضح الأمثلة على ذلك والتي يلهج بها بعض الناس في العصر الحاضر تفريقهم بين حديث الآحاد وبين حديث التواتر إن هذا التفريق من أبرج الأدلة على خروجهم عن اتباع السلف الصالح لأنهم لا يعرفون شيئا اسمه حديث متواتر وهو حديث آحاد وبخاصة أن هؤلاء الخلف الذين اصطلحوا على هذا التفريق بين الحديث الآحاد وأحاديث التواتر بنوا على ذلك حكما شرعيا. فقالوا بأن الحديث الآحاد ولو كان صحيحا إذا كان قد تضمن عقيدة فلا يؤخذ بهذا الحديث ولو كان صحيحا إلا إذا بلغ مبلغ التواتر. هذا التقسيم الذي رتب عليه هذا الحكم وهو التفريق بين العقيدة الذي يؤخذ فيها بحديث الاحاد بين الحديث الاحاد وحديث التواتر بنوا على ذلك حكما شرعيا فقالوا بأن الحديث الاحاد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 بحديث الاحاد وبين الاحكام فيؤخذ فيها بحديث الاحاد هذا التقسيم من درس السلف من درس ما كان عليه الصحابة وما كان عليه اصفاع من بعدهم يقطع يقينا بان مثل هذا التقسيم هو دخيل في الاسلام وهي فلسفه يتبرأ منها الإسلام وكلنا يعلم وهم يعلمون أيضا ولكنهم يجحدون كما قال الله عز في غيرهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فإنهم جميعا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل أفرادا من أصحابه عليه الصلاة والسلام يدعون الناس البعيدين عن المدينة حيث كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أفرادا يدعونهم إلى الإسلام وليس الإسلام إلا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام شاملا كما لا خلاف في ذلك بينما كان عقيدة وبينما كان أحكاما ومن الأمثلة المشهورة في السنة الصحيحة التي يعرفونها ثم ينحرفون عنها إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى لمن تارة معاذ وتارة أبا موسى الأشعر وتارة عليا ماذا كان هؤلاء الأصحابة ماذا كان يفعل هؤلاء الصحابة حينما أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن لا شك أنهم كانوا يدعونهم إلى الإيمان بالله ورسوله وهو أصل كل عقيدة ثم إلى الإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وقد جاء في صحيح المخاري وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا هم أطاعوك فمرهم بالصلاة إلى آخر الحديث الصحيح ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معادا وهو فرض وحديثه لاصلاه المتأخرين حديث أحادي فأمره عليه الصلاة والسلام أن يكون أول ما يدعوهم إليه هو الاعتقاد بالله وحده لا شريك له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإذا أنتم قابلتم هذا الحديث المجمع على صحته بين المسلمين قاطبة بين المتبعين للسلف والمخالفين لهم يعتقدون معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن وأمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فكيف يعتقدون بصحة هذا الحديث ثم يقولون إن حديث الاعهاد لا يؤخذ به في العقيدة من هنا يتبين لكم أن الحيد عما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم من انتشارهم في الآفاق ودعوة الناس إلى الإسلام دون فلسفة التفريق بين حديث التوتر وحديث الآحاد هذه المسألة وحدها فكفي لتبين لكل مسلم عاقب خطر الانحراب عن اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لذلك كان لزاما على كل من يريد أن يكون على هذا المنهج السلفي كما يدرس الكتاب والسنة عليه أن يدرس أيضا ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذه الدعوة على الوجه الصحيح وهذا المثال بين أيديكم تفريقهم بين حديث الأحاد وحديث التواتر فهم يقولون بأن العقيد لا تأخذ إلا من حديث التواتم ولقد وقعوا في بعض الأحيان في متناقضات عجيبة جدا وذلك بسبب اتعادهم عن هذا المنهج السلفي فإن بعض النصوص الشرعية تتضمن في آل واحد عقيدة وحكما كمثل قوله عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال هذا الحديث فيه أمر بالاستعاذة من هذه الأربع فهي مسألة فيها حكم من أحكام الشريعة وهم معنى على أن الحديث الأعهاد تثبت به الأحكام الشرعية لذلك لا يسعهم إلا أن يأخذوا بهذا الحديث وفيه الأمر بالاستعادة من هذه الأربع أعوذ بك من عذاب الخبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال فهل يعتقدون بعذاب القبر هنا يقعون كما يقال في حيث. في حيث ضيئ، عذاب القبر عقيدة، وعذاب القبر في اعتقادهم لم يثبت بحديث متواتر، ولذلك فهم لا يعتقدون بعذاب القبر، اللهم إلا ما جاء ذكره في آيات القرآن في حق فرعون. النار يعرضون عليها ودوة وعشية هذه النار يقولون عذاب فرعون وآل فرعون أما عامة الكفار أولا ثم المسلمون العصوات الذين ثبت في حقهم شيء من عذاب القبر فهذا مما لا يؤمنون به وما ذاك إلا انطلاقا منهم من تلك العقيدة الباطلة وهي قولهم أن الحديث الصحيح ما لم يكن متواترا لا تكمت بعقيدة ولذلك وهم ينكرون أحاديث كثيرة وكثيرة جدا بزعم أنها لم تصل مرتبة التواتر فأنتم مثلا تعلمون إن شاء الله حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعلبان وما يعلبان في كبير أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستزه وفي رواية لا يستتر من البول ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتى له بغسط من نخيل فشقه وشقين ووضع على رأس كل قبر منهما شقا وسألوا عن ذلك فقال لعل الله عز وجل أن يخفف عنهما ما دام رطوين هذا الحديث في صحيح البخاري وتسمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح فيه بأنها هذين مسلمين ومع ذلك فهما يعذبان فدع الرسول عليه السلام لهما بأن يخفف الله عنهم العذاب بقدر ما بقي هذان أو هذان غصنان رطبين كذلك هناك حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر من البول وهكذا في الأحاديث كثيرة وكثيرة جدا من ذلك أيضاً ولا أطيل قوله عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين لمشركين مات في الجاهلية قال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لاسمعتكم عذاب القبر لولا أن تدافنوا لاسمعتكم عذاب القبر مع ورود هذه الأحاديث في عذاب القبر. بالنسبة لبعض المشركين ولبعض المسلمين مع ذلك عطلت هذه الأحاديث ولم يعتقد بها وبمضمونها بفلسفة أنها أحاديث آحاد، فماذا موقفهم بالنسبة لحديث أبي هريرة إذا جلس أحدكم في التشاور الأخير؟ بل يستعذ بالله من أربع منها عذاب القبر إن استعاذوا بالله من عذاب القبر تنفيذا لهذا الحكم الشرعي وهو واجبهم لأنهم لا يختلفون معنا في لأنه يجب الأخذ بحديث الآحاب في الأحكام فهذا حكم شرعي أمرنا الرسول عليه السلام أن ندعو بهذا الدعاء في التشعود الأخير فإن هم أخذوا به كما هو قولهم وقولهم الحق لأنه معنا هنا فكيف يأخذون به وهم لا يؤمنون بعذاب القبر لا يصدقون بعذاب القبر فإذا هم حيارة ضالين، منحرفين بسبب الفلسفة التي خرجوا بها عما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عدم التفريق بين الأحاديث وجعلها آحاد وجعلها تواتر لا تفريق عند السلف طاقا ولا عند أحد من الأيمن أربعة الذين تبعوا السلف الصالح في عقائدهم إلا من انحرف. من أتباع الأتباع من بعض الخرق الضالة كالمعتزلة والخوارج ونحو ذلك فهؤلاء خالفوا سبيل المؤمنين فحق فيهم وعيد رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا هذا مثال واضح جدا يؤكد لكم ان التمسك بالكتاب والسنة وحده لا يفيدهم فقد انكروا السنة فيما يتعلق بما سموه بحديث الاحاد فالعصمة العصمة التمسك بما كان عليه الشرف. بذلك نجد أحد أئمتنا والذين لهم الفضل في إرشادهم إيانا إلى تمسك بهذا المنهج منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة وعني بذلك ابن القيم رحمه الله الذي جمع هذا المعنى في بيتين له من الشعر فقال رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قالت صحابته لم يقتصر على قوله العلم قال الله قال رسوله بل أضاف إليهما قال صحابة وقد عرفتم مسبق في ذلك الآية والأهديث الصحيحة التي تدل أن الفرق الناجية هي التي تثبت ساك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال ابن الخيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف الصفات بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه وفي هذا البيت الثاني من بيتي ابن القيم رحمه الله إشارة إلى مثال آخر غير المثال الأول الذي يتعلق بتفريقهم بين حديث الآهد وحديث التواتر ولا يأخذون بحديث أحد في العقيدة مع أن هذا خلاف ما كان عليه السلف من الأخذ بكل الأحاديث في كل ما يتعلق من سواء كان عقيدة أو كان حكما يشير ابن قيم رحمه الله في قوله كلا ولا جحد الصفات ونفها حذرا من التعطيل والتشويه فإن من المنهج الذي سلكه هؤلاء الخلف خلافا لمنهج السلف هو تأويل الآيات وعدم اتباعها كما جاءت دون تأويل ودون تعطيل فالسلف رضي الله عنهم وفيهم منهم اللئيم الأربع قد ذهبوا في موقفهم من آيات الصفات وأهديث الصفات إلى الإيمان بحقائق معانيها دون تشبيه ودون تعطيل التشبيه من مذهب المشبه التعطيل من مذهب المؤول أما السلف فقد جمعوا بين إثبات معاني الصفات على حقائقها مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهته للحوادث والنص القرآني في ذلك صريح كما تعلمون ألا وهو قوله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ليس كمثل شيء تنزيه وهذا واجب على كل مسلم والخلف زعموا أنهم ينزهون معنا رب العالمين ولكنهم بالغوا في التنزيه فوقعوا في التعطيل وهو إن صفات الله عز وجل التي تعرف بها إلى عباده تعرف ربنا عز وجل إلى عباده حينما وصف نفسه ببعض الآيات وفي بعض الأحاديث فعطل الخلف معاني هذه الآيات بإخراجها عن معانيها الظاهرة زعموا أنهم فعلوا ذلك من باب التنزيح فخالفوا الآيات وخالفوا السلف الصالح الذين كانوا يمرونها على معانيها الظاهرة والمعروفة في الدغة العربية مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهته للمخلوقات وأنتم تعلمون أن من آئمة الأربعة إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وقد أصبح معلوما لدى الخاصة والعامة ما ثبت عنه بالسند الصحيح أن رجلا جاء إليه يسأله قال يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة أخرج الرجل فإنه مبتدع لقد أجاب هنا الإمام مالك رحمه الله بجواب شاف وافد حيث بين أن الاستواء في اللغة العربية معلوم وهو العلوم أي إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يعني استعلى ولذلك يقول كل مسلم يعبد الله ساجدا سبحان ربي الأعلى فأجاب مالك بأن الاستواء المذكور في الآية معلوم لغة لكن أنت تسأل عن كيف كيف استوى الكيف مجهول لأن الحق أن صفات الله عز وجل يقال فيها ما يقال في ذاته عز وجل فكما أن كل مسلم يثبت وجود الله تبارك وتعالى وذاته كذلك يثبت صفاته عز وجل وكما أنه وكما أنه عاجز عن أن يكيف ذات الله تبارك وتعالى فكذلك هو عاجز أن يكيف شيئا من صفات الله تبارك وتعالى ولذلك قال والكيف مجهول والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة فأنت مبتدع لذلك أمر بطرد الرجل من ذلك المجلس الذي كان فيه مالك رحمه الله تبارك وتعالى فإذا مذهب السلف الإيمان بآيات الصفات وأعديث الصفات على المعنى اللغوي دون تأويل لأنه تعطيل ودون تشبيه لأنه ينافي التنزيه المصرع به في قوله تعالى ليس كمفتي فيه وهو سميعه البصير إن بعض المذاهب الموجودة اليوم على وجه الأرض بعضها ليست من أهل السنة كالرافضة وأنهارها فهم معطلة فيما يتعلق بالصفات الإلهية أي إنهم على مذهب المعتزلة قديما والمعتزلة الأول كثيرا من الآيات التي خالفهم فيها بعض الخلف من الأشاعرة والمتورينية أي إن الأشاعرة والمتورينية يلتقون مع المعتجلة في تأويلهم لبعض الآيات منها آية الاستواء مثلا فإنهم يفسرونها بالمعنى المبتدع وهو في الواقع ضلال وقعوا فيه من حيث أرادوا في زعمهم الفرار من الضلال حينما فسروا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي قادوا استولى لا أريد أن أقفها هنا قد أعود إليه إن ساعد الوقت ولكن أريد أن أدفت النور بأن بعض الفرق من الذين يتمسكون بمذهب الخلق في الآيات آيات الصفات وعهديث الصفات يلتقون مع المعتجلة في تأويل بعض هذه الآيات ويخالفونهم في بعضها من هذه الآيات أن المعتجلة حينما وقضوا عند الآية السابقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في الآية كما ترون الديه لله عز وجل وإثبات له صفتي السمع والبصر فماذا قالت المعتزلة في هاتين الصفتين أخي الكريم نكمل استماع هذه المادة على الشريط التالي من هذا الإصدار وأخيرا أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته